إياك نعبد وإياك نستعين إذنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين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 ثم ردّدنا لكم ونكرّت عليهم وعنددناكم بأموالهم وبنينهم وجعل لكم أكثر نفيراً إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها فإذا جاء عاد الآخرة ليسمو وجهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فَلْيَتَبَّروا مَا عَلَوْت تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدتُّم عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا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 وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طائره فِي عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابك كفاب نفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدع لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُرْفَهًا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَهَبْقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تدميرا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا من كان يريد العجلة جعلنا له فيها ما نشاء ولمن يريد ثم جعلنا له جهنم يأصلها ثم جعلنا له جهنم يأصلها مذموم مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا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 لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقود مذموما مخذولا